أعوذ الله من الشيطان الرجيم لله الرحمن الرحيم وهو الله لا وَمِنْ رُسُلِنَا مَتَّيَ جَاءَ إِلَيْكَ Oi in Let the Mmm. -hmm. for <laughs> God <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> فاختفنا به وبي I made ويك أن La um نَاصِبَتُ للمتقين فَلَا تَقُولَ النَّظِيرُ الْكَافِرُ وَلَا يَصْدُرُ النَّكْرُ المصرفي ولا تدعوا لَنْ نُعْطِيَ إِلَّا يَبُرُجَاوُل Terima kasih